الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اندنا الصراط المشتقين صراط الذين سَنَنَهْدِي كُتُبَهم إِلَّا الَّذِينَ Allah, الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموكوب عليه الحلوال إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ مَنْحَرُ إن شانئك هو الأبتر اللهم سمي الله من <و> حمدا <الحميدة> الله <تحب> الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين. وَالْتِنِ إِلَيَكَ الْعُبُدُ وَإِلَيَكَ الْمُسْتَعِينُ إِنَّ الْصِرَاطَ الْمُشْرِكِينَ صِرَاطٌ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَأَيَّدْنَاهُمْ وَبِعَلَاهِمْ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كثبا أحد الله Allah'a Rabb'ul. Allah.